Al-lathīn yuẓāhirūn min kum min nisāihi ma hūn aummātihim, in aummātuhum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 Maka tiada yang berjaya kecuali satu orang, dan tiada yang berkuasa kecuali satu orang. Tiada yang berkuasa kecuali satu orang. Tiada yang berkuasa kecuali satu orang. Tiada yang berkuasa kecuali In Allah بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين نوه عن النجوات ثم يعودون لما نوه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية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 ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذن والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 Tak terdapat kaum yang yakin dengan Allah dan hari akhir, dan tak ada yang mendapati Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله